لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م أ ل م تروا أن الله س خ ر لكم ما ف ي ا للعلوم س م وما ا ا ا و ت في أ وأسبغ ر ض ي نعمه ظ ا ه ر و ب ا ط ن ومن ا ل ن ا س م ي ه بغير علم ل و ا هدى ولا كتاب م ن ي ر و إ ذ ا قيل لهم الله ت ب ع و ا ما أ ن ز ا ل ق ا ل و ا بل ن ت ب آباءنا ع عليه يدعوهم ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان أولو ل إ ى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إ ل ى الله وهو محسن فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى والى الله ع ا ق ب ة ا ل أ م و ر ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا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 م ا خلقكم و ل إلا ا بعثكم ك ن ف س و ا ح د ة إن ا ل ل ألم ه سميع بصير ألم تر أ ن ا ل ل ه ي ل ل ي ل في الاسلاميه ن ه ر و ي اسماء الله م ا ل ح س ن ي م س م ى و س و ل ه ب م ا ت ع م ل و ن خ ب ي ر ذ ل ك بأن ا ل ل ه هو ا ل ح ق و أ ن م ا يدعون من دونه من ا ل ب ا ط ل وأن ا ل ي ه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 ا ت ق و ا ر ب ك م ا و الله يوما د عن و و الحسنى و ا يوما ا ا ت غ ر ن ك م ا ل ح ي الله ة ا د ن ي ا و ا ا يغرنكم ب ل ل ا ل غ ر ر و إن الله عنده علم عنده ح س ا ع و ي ن ز ل الغيث ويعلم الأرحام ما في الأرحام م ا ا ذ ت ك س ب غ د ا و م ا تدري ن ف س ب أ ي أرض ت م و ت إن ا ل ل ه ع ل ي